إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا ورحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا هما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساعداً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 وما قل وكفى خير مما كثر ولهى وانما تعدون لات وما انتم بمعجزين واعلم انه ليس للمرء بعد الموت من دار الا الجنه او النار اسال الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يباعد بيننا وبين النار كما بعد بين المشرق والمغرب قال الله عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله, أفأمنوا مكر الله لا الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا كل هو من عند أنفسكم وقال تعالى إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى غير ذلك من الآيات التي بيّن الله عز وجل فيها أن المعصية هي سبب كل شر وداء هي سبب كل شر وداء في الدنيا والآخرة فكل شر في هذه الدنيا سببه المعصية وكل شر في الآخرة فسببه المعصية فما أخرج الأبوين من الجنة إلا المعصية ما أخرج الأبوين من الجنة إلا المعصية وما منعنا ابليس وطرد من ملكوت السماوات الا بالمعصيه وما اغرق الله اهل الارض كلهم حتى بلغ الماء رؤوس الجبال الا المعصيه وما رفعت القرى اللوطيه حتى سمعت الملائكه نباح كلابهم وصياح ذئابهم وقلبها فجعل عاليها سافلها وامطر عليها حجاره من سجيل الا بسبب المعصيه وما اهرك الله فرعون وجنوده الا بسبب المعصيه وما أهلك الله قارون وماله وأهله إلا بسبب المعصية فالمعصية هي سبب كل شر وهي سبب كل داء في هذه الدنيا وأيضا في الآخرة فكل مرض مرض يمس الإنسان سببه المعصية وكل عقوق يلقاه الوالد, يلقاه الوالد من ولده بسبب المعصية وكل سرقة تحدث على ظهر الأرض سببها المعصية بل وكل مخالفة يقع الناس فيها تؤثر على الناس في دنياه وفي معاشهم وفي أوطانهم كل ذلك سببه المعصية فسنة الله عز ودل لا تتغير ولا تتبدل أبدا أجرها ربنا تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يستثن الله أحدا من هذه السنة الكونية العظيمة ألا وهي أما المخالفة وإن قلت في عينك فإنها تؤثر تؤثر فالمعصية تلد المعصية المعصية تلد المعصية كما أن الطاعة تلد الطاعة سنة أجراها الله تبارك وتعالى ولم يستثل الله منها أحد فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في العام الثالث بعد هجرته خرج مع أصحابه إلى أحد وقد أعدوا العدة لملاقات المشركين أعد النبي وأصحابه إعداداً بدنية وإعداداً معنوية تسلحوا بالإيمان وتسلحوا بالطاعة وتسلحوا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلحوا بالعتاد بالسيوف والرماح والحراب وخرج النبي مع أصحابه خرج النبي يقود أصحابه فلما ترى الجمعان كانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لكن بعد قليل وبعد أن فر المشركون حتى كشفت النسوة عن أرجلهن من شدة الفرار من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم ما هي إلا دقائق حتى استدار الجيش المشرك ليحصر الجيش المسلم الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ميمنته وميصرته وفي قلبه أصحابه رضي الله عنهم خير جيل عرفته الأرض ما عرفت الأرض جيلاً كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطأ الأرض جيل كهذا الجيل الذي اصطفاه الله لصحبة رسوله وعبده وخليله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي إلا دقائق حتى استضار الجيش المشرك ليحصر الجيش المسلم وكانت الغلبة للمشركين والسبب هذه المعصية هذه المعصية المتأولة فهي معصية تأولها بعض الصحابة لا كل الصحابة تأولها بعض الرمات الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا على التلة لا يفارقوها وإن رأوا المشركين وقد ركبوا على أعناق المسلمين قال لا تغادروا ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا فلما كانت الجولة الأولى ورأى هؤلاء الجيش المسلم وقد انتصر وقد بذأ بعض إخوانهم في جمع الغليمة والمتاع الذي تركه المشركون تأول بعضهم وقالوا ننزل نشارك إخواننا في هذا الأمر نشاركهم فيه نعاونهم فنزل البعض فكانت الهزيمة الموجعة فقتل من الصحابة سبعون قتل من الصحابة سبعون رجل من خيارهم منهم حمزة أسد الله عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتنه ويمثل به بسبب هذه المعصية المتأولة التي تأولها بعض الصحابة رضي الله عنهم ما تعمدوها وحاشاهم أن يقعوا في معصية متعمدة لكنهم تأولوا فكانت الكرة عليهم وكانت الهزيمة لهم وحلت بهم وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة في يوم أحد قد أصبتم مثليها في يوم بد قال العلامة الشمقنطي رحمه الله في أضواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن في تفسير صورة آل عمران في هذه الآية مصيبة أن قتل منكم سبعون في يوم أحد قد أصبتم مثليها قتلتم سبعين من المشركين وأسرتم سبعين فانظر إلى أثر المخالفة وعلى الجانب الآخر انظر إلى أثر الطاعة والاستقامة والتزام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدء خرج المسلمون خرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهم ثلث, عددهم ثلث الجيش الكافر ما معهم عدد ولا عتاد وما خرجوا لقتال إنما خرجوا للقافلة خرجوا للغنائم لكن فرضت الحرب عليهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم خرجوا لغير ذات الشوكة خرجوا للقافلة لكنهم لما أطاع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الملائكة تدفع عنهم نزلت الملائكة تشد من أزرهم نزلت الملائكة تدفع عنهم كل شر حتى عرف الصحابة قتيل الملائكة من قتيلهم عرفوا من المشركين الذين قتلوا من قتلته الملائكة وعرفوا من قتلوه هم أنفسهم عرفوا ذلك أنزل الله جنوداً ما رأوها سبب ذلك الطاعة أما في أحدٍ ومع الاستعداد لما كانت المخالفة حدث ما حدث قتل سبعون ويا ليت الأمر قد توقف عند هذا الحد بل صاح الشيطان فرحا بأعلى صوته صاح الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم صاح الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم وملأ اليأسه قلوب الصحابة رضي الله عنه فهذا مصعب يحمل الراية بيده هذا مصعب يمر على نفر من الصحابة يقول لهم لماذا أنتم ها هنا؟ قُتِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلما الجهاد ولمَ القتال لا حاجة لنا في ذلك فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلل آية قبل نزولها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 فهذه الصورة تأخر نزولها فالصورة نزلت للإجابة عن أسئلة بعض النصارى الذين جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى ومريم وعن ما حدث لأسرة أو لعائلة آل عمران وكذا كان ذلك في آخر عمره صلى الله عليه وسلم في عام الوفود لكن مصعب الذي صدق مع الله عز وجل فصدقه الله أجر الله على لسانه هذه الكلمات قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح الشيطان وجاء أبو سفيان والنبي قد فر صلى الله عليه وسلم وحاشا فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه من الميدان من ميدان المعركة وقد شجت رأسه وكسرت رباعيته مقده الأسنان ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم خرج النبي والدماء تسيل على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسيل دماؤه على وجهه شج في وجهه وتخسر رباعيته صلى الله عليه وسلم كل ذلك ما سببه سببه هذه المخالفة هذه المخالفة في المجتمع المسلم فلا تستكثر لا تستكثر هذه المصائب وهذه الأدواء وتلك الأمراض وهذه النوازل التي يحياها كل مسلم في بيته فضلا عن قريته وبلده فضلا عن محافظته أو دولته لا تستكفر فهؤلاء الصحابة فيهم ما حل. وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير جيل بهذه المعصية أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عندي أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم يصيح أبو سفيان لكنه قبل أن يقول هذه الكلمة قدم بمقدمة صاح أبو سفيان وقد رأى جمعا من المسلمين وقد خرجوا من الميدان قال أفيكم محمد فقال النبي لا تجيبوا قال أفيكم أبو بكر قال النبي لا تجيبوا قال أفيكم عمر قال النبي لا تجيبوا قال أبو سفيان وقد اطمأن قلبه إن كان هؤلاء قدماته فلا إسلام بعد اليوم ثم قال أعلوه بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه هو بعد صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إجابته لما كانت المسألة في أشخاص لما كانت المسألة في محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قال لا تجيبوه لكن إذا تعرض للإسلام وتعرض لجناب التوحيد وتعرض للدين الخالص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناهي عن الجواب هو الآمر الآن بالإجابة قال وماذا نقول وماذا نقول يا رسول الله تعلموا من الدرس تعلموا من الدرس لكن للأسف الكثير منا لا يتعلم لا يتعلم من هذه الدروس العملية التي تعيشها الأمة المحمدية ليس في هذا العصر وحدا بل من لدن رضي الله عنهم إلى هذه الأيام التي نعيشها دروس عملية يأتي الدرس بعد الدرس ومع ذلك الناس لا يتذكرون شيئا تلههم الحياة الدنيا ألا تجيبوه قالوا وماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي ألا تجيبوه قالوا وماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا الله يوم بيوم بد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا وماذا نقول قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فارق فارق بيننا وبينكم أن من قتل منا فَهُوَ يَرْتَعُ فِي الْجَنَّةِ أَمَّا مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ فَهُوَ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفَرِ النِّيرانِ ثم خرج النبي بعدها إلى حمراء الأسد وقد أمر النبي أن لا يخرج معه إلا من شهد أحداً خرج الصحابة خرج الصحابة في جراحاتهم جراحاتهم تنزف جراحاتهم تنزف وهم بعد في دمائهم وفي ثيابهم خرجوا فلما علم المشركون بقدومهم ألقى الله في قلوبهم الرحيم هذا كله يحدث بسبب المعصية المعصية لا تستقل بها فقد أثرت المعصية المتأولة في جيش على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستصغر فإن صغار المحدثات تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أو معصية بدأت صغيرة فربت ولمت وزرعت حتى كان ما كان من الكفريات والشركيات والبدعيات وكبائر الذنوب نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من كل معصية وذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولم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 قال لما فتحت قبرص فتحها الصحابة رضي الله عنهم رأى أبي أبا الدرداء يبكي لما فتحت فرق أهلها يعني خاف أهل هذه البلد فرق أهلها وانزوى بعضهم إلى بعض يبكون ورأى جبير يبكي بكاءً شديداً فقال يا أبا الدرداء أتبكي في هذا اليوم أتبكي في هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله امتصر المسلمون فتحوا قبرص في وسط المحف أتبكي في هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله قال ويحك يا جبير ويحك يا جبير إن القوم إذا ضيعوا أوامر الله هانوا على الله إن القوم إذا ضيعوا أوامر الله عز وجل هانوا على الله الله عليهم لما عصوا فهانوا على الله عز وجل فوكلهم إلى أنفسهم ضاع ملكهم وضاع مالهم بل وأضاعوا أيضا أنفسهم إن القوم إذا أضاعوا أوامر الله على الله تبارك وتعالى فحري بكل مسلم أن يصبح من نفسه حري بكل مسلم بين يدي الآل أو في خارج المسجد حري بكل مسلم أن يصبح من نفسه وأن يعلم أن المعصية هي سبب أداء وهي سبب الشر الذي نعيشه بما كسبت أيدينا بما فعلنا هذه الأمراض وهذه الأوجاع بسببنا نحن بسببنا نحن هذا الأرض الذي يسمح لابنته أن تخرج في الشارع متبرجة متطيبة لمن تخرج ولماذا تخرج بهذه الصورة الفجة هذه الصورة التي تستحي المرأة العفيفة أن تظهر شيئا منها أمام ولدها المرأة العفيفة في بيت زوجها تستحيي أن تخرج الصورة. تستحي أن يراها ولدها بهذه الصورة هذا الرجل الذي يسمح لابناته أن تخرج لتمر على المقاهي ويذبعها الشباب في الطرقات يكلمونها أو يهاتفونها أو يرسلون إليها الرسائل الرجل تسبب في سلمة وفي كسر في بناء الإسلام العظيم الذي سأل الدماء الصحابة رضي الله عنهم من أجل أن يصل إلينا ومن أجل أن نتعلمه ومن أجل أن نتعلمه ومن أجل أن نعمل به هذا الرجل سبب فيما نعيشه الآن فيما نعيشه الآن من مرض وكرب وحاجة وفاقة أين الرجال أين أحفاد خالد وسعد ومعاذ وبلال أين قراء صورة التوبة والأنفال الرجال الآباء الصحابة التابعون تابعوا التابعين الرجال كانت بيوتهم المساجد ما بين راكع وساجد وما بين صائم وعابد أما الأبناء فبيوتهم المقاهي ما بين ساهد ومن بماله يباه ومنهم من وقع في الذنوب والدواه إلا من رحمه إلهي كيف ننتظر نصراً كيف ننتظر تمكيناً كيف ننتظر تأييداً من الله عز وجل وهؤلاء لا زالوا إلى الآن يحشرون النساء في المظاهرات إلى الآن يصدرون النساء أمامهم لتختلط المرأة بالراجل لتداس المرأة بالأقدام إلى الآن يخرجون النساء براءة الذئب من دم ابن يعقوب بريء الإسلام جاء لحفظ المرأة لصيانتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى المعصية التي تميت القلب قلبك الذي بين جنبيك بكثرة المعاصي يموت وياليته بعد موته لا يقبر لكن يموت ثم يقبر في صدرك فتحتاج إلى معالجته وتحتاج إلى إدوائه هذا القلب بكثرة المعاصي والذنوب يحتاج إلى الدواء يحتاج إلى النور يحتاج إلى العلم فهل حدثت نفسك بعلاج قلبك أم شغلتك الدنيا بزينتها فالدنيا إذا حلت أو حلت وإذا أينعت نعت وإذا كست أو كست وكم من رجل وملك رفعت له علامات حتى ما إذا علاء قيل مات إذا علاء قيل مات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 فعالش قلبك وتم إلى ربك تبارك وتعالى واستغفر الله عز وجل فإن الاستغفار يمحي الذنوب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَهِ وَكَارًا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم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 منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل عذاب النار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاءه أمنا وأحزاننا ذكرنا منه هما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به انا الليل واطراف النهار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه